يَكُمَّ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَ كُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمًا آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا عَنَ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ مما ذرأ مِنْ مَا ثَرَأَ مِنَّا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 لله فهو يصل إلى شركائهم تاء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو نادهم يَلْبَسُونَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَذَرُوهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ